ثلاثة، استمع إلى الحوار وقرأه وتحدث عنه مع أصدقائك، ثم اكتبه في دفترك لماذا نصوم؟ هل ستسمح لي بالصوم في شهر رمضان؟ تستطيع أن تصوم بعض أيام رمضان؟ مثلا بإمكانك أن تصوم يوماً في بداية رمضان، ويوما في وسطه، ويوما في آخره ولماذا؟ أنا أحب أن أصوم كل أيام رمضان لأن الصوم فريضة لكل مسلم ولكن يا بني يجب أن تتعود على الصوم شيئا فشيئا نعم وما زال عمرك صغيرا لصوم رمضان الدين يسر لا عسر ولكن الوالدين مسؤولان. عن التربية الدينية لأولادهم، أليس كذلك؟ بلا، ولكنهما مسؤولان عن صحتهم أيضا عندما تصل العاشرة من عمرك، تصوم بانتظام. إذاً أمام سنوات طويلة لأكون من الصائمين. لا تقلق يا بني، تمر السنوات بسرعة.